Allahumma salli ala muhammadun wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi salin ila yawmi ddeen. Amadad. Ange sõi tehti mei tafsirkii Qur'an ke ka ha Derisige ima'na uukulna vagaab bella vana ayadda Allahi atavnada min suratil lukme Kaaalallahu ta' wa ta'ala ورقال اتينا والله لقد حقيقه اتينا وحنس لقمان لقمان الحكمه علم نافعه اشكر لله وقل له وحنقمري اشكر لله الله هو شكري ومن يشكر فك شكر ي الله هو شكري فما وحكى ما يذكر وشكر وَمَن كَفَرَ فَطُبْ كَالَهِي الكَعَبَ الْكَدْحَانَ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ غَنِيٌّ وَعِنْدَ أَبْدُمِهَا كَبِيرَتُونَ هَذِي دُعَائَنِ تَلْمَحُ بِيُ لُقْمَانَ الْحَكِيمُ وَقُوا أَبْدُنْ صَالِحَةَ أَيَمَرَ سَلَفَ أَكْثَرُ كُذُبُ وَحَيِّ الْمَرْيَمِ إِنْ صَنَبَ أَهَيَّ أَوْ هَأَ أَبْدُنْ hal imamu aymadi sanaka kamid ardab yahdulla in habas kamido xiqima leeyraq laga wariyey nabiyow ahaa laakiin sanad kale laga wariyay saga leftikiisu ma suqna imada ay oo habashi ama dad حواشرو حال الاسبوع هذا السودان تا ايتوبيا انكا يابكان او مدمدو او تنا ليد هذا ماركا مين مدو او ووقو اها او سانه ا سيلا سيو اها انه هو ان سبحانه وتعالى ورسيه علم نافع اي ولقد اتينا والله لقد حقيقه اتينا وحان سنو الاله لقمان لقمان الحكمه اي من نافعه حكمه و لو لجد الفهم في الدين لو لجد والعلم نافع فهم صحيح قولها علم نافعه قولها موسيقى حق اسي وجري أني شكر لله و قلنا له و أن كنه ري أني شكر لله الله كو شكري إلهكو دارتي و نعمدهنكو سيئي من دون الناس كو شكري وقتك أسوه شوغي أدومتي شوغي الله كتب ومن يشكر قف كشوكريه نعمد إلهي كشوكريه فإنما وحك لما هم يشكر وعبو شكرين لنفسي نفسي ديسو شكرين نفسي ديسو شكرين وحلولت شهدا إنما يألد نفع شكره إليه قف شكرين تهو شكرية نفعه إثار قف قوصة الله بني قف الهي شكرية شكرين تهو نفعه إثار قوصة الله بني إلهي وحبه غمت تاريخ لكن تكن كفرت صلاوته ومن كفر طغى الاله الكعبا الكدعه ومن ملؤه غل عن شكرين فإنه الله الله غني وعم تكبر تؤكد دي قد مديس إله وحراق بالنقصان ما يان طف سقى قصاره الله وامل القلم محيو شرك Wanaqaada tena laqdhaqita aatana waxaan sina loma loqmaan alhekma taa ayimi maaf a faham fidi Wakuna lo waxaan na kumiri aan iskur lillaga Allah ku su Wamaan yaskur qka suya iranadi soga suiya faayama wakae ma ya yaskuru waa su tokaasu lifsi nefsdi وشوفك النفع بي بيسو عصاب أصلابنا ومن كفر طفك كعبال كدع إلهنا فإن الله الله غني ومتكبرت عن عباده الدومي حميد وملك مثل مهديوه أقواشي أفعاشي شرع بيسو يقدر كيسو الإله والله مهديوه وقال اللقمان ويكتور نبيه ومدعو إذ وقت قال اللقمان اللقمان الكيري لابنه ولكيسي والحال هو اللقمان يعده ولكي وعدينه يا ابنى ولكي لا تشرك بالله الله شريب يارين اعكنا وحوظه دارين إن شرك شريب ياردو لا ظلم وقد رأى ظلمك سعادين الوين انبادا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ إنسان بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ وَضَعْهُ وَعِيشُهُ إِلَى جِوَارِدَيْهِ لَمْ يَسْعَ وَالِدٌ أَوْ مَوْلُودٌ أَيُّ إِحْسَانًا إِلَّا قَصَمَ فَارَقَ وَضَّارًا وَهْنًا ذَاتَ وَهْنٍ ضَعْفَ بِنُوهِ صَاحِبًا عَلَى طَيِّ قَاضِي ضَعْفِ جَاسٍ عَلَى وَهْنٍ وفي سعاله الإنسان كالماسكت بنتي سوفي عميني لبس رديح دوضييي أهاتي أنشكر لي وقلنا له الإنسان كواهم كميري أنشكر لي أنيقى إبو شكري ولوالديك اللي مدى الوالدنا كشكري إلي حق يقع المصير المقشب أهاتي وأنا أدوماد أبا المريض وإنك هداك اللي بضيك ومشي هداك وقلدنا على أن تشريك بي أنك إنه وحيي يقدر طماش شيء شيء غاسون ليس لك أوصاً وقوسون عني به شيء علم أجاد ماله وحيي يقدر طمال هذا الأجاد إنه وحيي يقدر طماله وصاحب المال هذا والد كل النور في دنيا ذو كنيسه معروفه ورات واتضح راح سمير منقف ودبي صحانه اصله ارتئ الى حجيغا ثم الي ان يحد يجوا مرجعكم نقض كنه اهابل بما شئتم كنتم ira yuwayna subhanahu wa ta'ala wa khonoshayga adonki si salih ah al-luqman oo u darbaar بِالحِكْمَةِ بَارَنَ الْعِلْمَ النَّافِعَ عَلِمَ الصَّحَّ عَلَى حَقَّ الصِّيبَةِ مِثْلُ أُطْرَقَارْمَ جَنَاوَبَتُهُ جَخْلَاي وَوَرْتِيسِي أُوشِيهَ وَخَا أُغْتِيمَهَ بَلَنَ قَفْشِيرُ إِذَنْ بَرَكَ الْوَصِيَّةَ وَالْوَصِيَّةَ دَرْدَارْمُ مِثْلُ أُغْتِيمَهَ faasama wa ha ilaayhi doogu sheegaya damaan inen ku debno oogustaa de kaan ku qabsanada baranka faasama ilaaydoog sheegaya ma aayane kambardarmaa wa haaqii rabbiya markaatu wa haaqii ku u dardaamayaan wa baafku ugu jalla ila wuhu sheegay wasira uqti badan u dooray ila u hindii subhaana وذكر نبيه وممد هذا الشيخ حقود دايدين حققبسين دا ودردان كان اذ وقت ممد هذا الشيخ قال لقمان وقمان وكيري لابنه ويركي والحال لقمان وكيري هو وقمان يا اذو يا ابني ويركي بي لا تشرب بالله الله وشرب يالك الهي اذكار وحوض الدار ان شركة شرب يالك لظلم وقرده Bulmi kasu, ma olen väga hea. Bulmi, ma olen väga hea. Wa olen väga hea. Ma olen väga hea. Ma olen väga hea. Ma olen väga hea. Wa olen väga Wa Ma olen väga hea. Ma olen väga قرآنك وحق والك وحتياته ما سألت قرآنك أبو بلانتهي ما رأيك حق والد ما رأيك حق الهي لك ما دام أدوهم تشيرين الهي وحتي ركاتي أصلا الله ومريّا وحنا نحن حق والدك إلا يأتي صوت شريك ووصينا الإنسان إنسانك وحنا نقدر دار النوم الهي اللي. بوالديه اللي هو يقول والدك أي أن يحسن بوالديه. لا ي JMT الولد III إحسانًا س Lilay و أبرون من محمى س اوionarه بين سchild و حسنًا ب في <تصفيق> أن يترك و عبره ياشaserنا وبحمى الأبد و إنه مه Shoulder الله� عز وج hurting و تعالى <تصفيق> نظيف الولد لكنفه ي إنه م intestine يسمى waxay taa soo martay hadaan barintaa qof iman la hada tahayd ma baahaysi kartid si gaar ah marka dibta ay soo martay wax laga dareensiinay ilaahu hu subhana hamalatu insanka waqaaday umuhu yalis wa hamnad tawamin ba'thi bi du sahiba hala tahayd wa hamiga soo alaawamin ba'thi marka koraado jirkeeda laga waa weeyaan waaqtigaas ay walca taay inta ay hurarato ay sakarado iyo taban ka tahay wehntaas markay taas ka gudubteen waxa ku xiga xamli oo qof qof sida ku jira hadba laga qoodiya qof noo qof alooshe markay timaado ay qadr karkiis u habar amarka korka sho korkay ku hayda wa soo jeede korkeedu ku seexanaya marku dhawaaqada waa faraysan asal korkeedu xagay ruudda ayadoo wa soo soo maray markan asuba ugu waad dunida aakhirna nasiibadu yeerato ilaahu yuri subhana wa fisaluhu nas tagayntisu na fi ayay la ay bi geer chaqabaan laba بأن كان يبيدل نقول يا وحاني هي اايا باس و الاله كل شيغاي لبا سنه الناس kel nuciyo si ma kana suratul baqara ilahi ku ساستراجه دلاوصا وهيكه کوريا شرقي ما اتيواريو وحق كامره كما طلت نجينتا يهلراصنا كدامبيه سيره سوكره سوره وحمله وفصال 30 شهرا ان انط عروشي لغوسيرو يا انتا ناس لوجا جره حد لا اسكو بارا وسدن بيلو لا لا waxay jiraa in saxaabada iyo qeyrkoodba abdullahi ibn abbas iyo qeykiisba waxay daliil cad u tahay arurku alaashii intee uu ku jiro oo hadduu taa xornora karo oo ugu yar walixbira sababtu assadum bilaa waxa ka jartaa laba sano ka jar laba sano waa labaatan iyo ha soo hartay ilaahay anayrin يا انت خلاص الروسي ده حق الله اسكوب دارو واسقطوا بله مركه ضروره انت اويا او تركو تشو او نولاك ضروره حاجه نغفرها واللخ بلا ليه بلاط يا راجل بركسه بوخ لو سكو جيرو او قصه واحده ضروره حديث سكرين نغرو والاساسات هو ريد وييل هو دي سياب سكو ما ني غلوب ايلا لا غارين حطوط اشعرهو على الموضوع ما دا اللي ما قلت لكم ما دا لي لكن ني غلوب حطيب تنطاي شكيه وسواس لما اقدره اعطى عليا اه ني غلوب وانا اسكا عادي ما يلح غلوب عادي ولا متشاق ني غلوب وعلى دشاه ما انسغال غلوب شرط ما ايضا انا سيدا قال تعالى إليه الحبيري أني شكر لي أي وقلنا اللي هو عن الإنسان كي يكون نيري لي أني يقول شكري أني يكون أبوري يقول شكري والوالديك لما يقول الوالديك بشينك شكري إلي حق المصير المقشبهات أوامرت عنك سير عقادة وحن نعوى التحدة كبلاحي ساقنة كأضى المرينة والله أنت بقى دماغ دماغ فَأَمَّا كَثِيرٌ فَكَذَّبُوا وَإِنْ جِئْتَهَا كَرَتْ لَكُمْ مُنَدَّدًا لَمَّا قُبِلْنَ عَلَى أَنْ تُشْرِكُوا بِي أَنَا إِلَٰهٌ شَرِيكٌ لِيَأْسُ مَا شَيْءٌ إِلَى غَيْرِ شَرِيكِ يَأْسُ وَإِنْ جِئْتَهَا لَمَّا قُبِلَتْ كُبِلَتْ دَائِرًا عَلَى أَنْ تُشْرِكُوا بِي أَنَا إِلَٰهٌ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مَا شاي. شاي shay aran qor u lahayn meeu aniga shirkad gulam macday haday ku jiraadan ilaahay xudu dam falaatu dibe huma hakii qaft qof yaqaanan miyey ciray shay ilaahay shirkalla ma jira shay fi shay mahallo orayay wax we ma ma ma ama ma sura kali wa isku معناها ملك مقررها هذا مبي مرسلها هذا ولي صالحها هذا شيكا لها هذا حكا لقاضي شيء إله فرق الله يحب أغمتي أحد شركة إلهي لأه قف أغمتي شيء على الملك الأبين يلقوا أنيقوا واحد بولايا الشيء هديو والدكا كبلاد دالان هكيب سأصر بلايه هكيب هكي والدكا هدنا كييرين هبدي قفك لنا إنا الكيير وابد باب لا يجب أن يكون الشهياتي هذا هو المركع لفهي والد محال واتيكوة والد كا واتيكوة لرشي قطان له وإن أتقضي أعلى ربي عاصر هذا يصبح بي إلى أن قفنا الغميال ما يقول لي صلى الله عليه وسلم إنما الضاعة في المعروف وهو أحلو أعضاء وهو أحلو نبي صلى الله عليه وسلم لا ضاعة في معصية الخالق خالق أبي لكو أبو مخلوق لك مخلوق قاسع دورها بهاها لك ميار مرك الرب عاسي لك ميار تنبات وحوائر الأووذة وحوائر الأووذة هدوك ورسوك ووشك ومع سببت الله يكلف الله نفسه إلا وسنه إذا هي بقدمك مصار وحسن الأووذي لا باباس مي كسو هركه دي دي كتي وات كاتكا كاي كويرادان واتي كانا صاني كاما ييل وردا واتي كاينيده اوفردو كاينتا ما لا غاميرا هذا كويرادان حران صاني لا غامايو مباح صاني في مروا ما فرض الكفائي مروا ما فرض العين مركم نقضه فرض الكفائي ايق ايقن كو فصح من ادي فرض العين عين ما ضق ايق لو هي دي لكن حق الرويه ما ضيعك حق لا ايق ما وفرت العين لكن هتضوا فرض الكفائي ان ما اديك لا قدر كغيره ولو فرد عين ولو ولو الى الله ايذا احصانو صمينه الى الله الواحد المرتق وارقب سبحانه وتعالى هو المدير وصاحبه ما لدي وارث ولا صاحب hakeeyir ruhamanta laakiin sidaas ay tooyayti wejiga waxa qagu ah in afdirhi is samayay adakow waxa laga galo shirku kuwle deelee shirkiga hakeeyelin laakiin ishaam is ايذا احصا الصمئ لكن دينك هو تراعا قف حديدا وسلفت او اه الانبياء واطبعه انبياء يتبقى عكسه كويث كوارا ما حاليكم الى عن جهه حقي غيرت كل قوتكم عاد انا في صلاه علينا انا ابال مرنا فأنا أبيكم مركب يسو الله بطان واحد انك قوة فهم بما وحي كنتم أدهاتين تحملوا الناس ميداما وإنك أبال مرنة عن الكيلني قال تعالى إلى وحيو يري قال اللقمان وذكرنا بك أسوبانه ومده دعو الشيخ الوقت قال اللقمان اللقمان وكيري اللي ابني هو الكيسي والعال له كيري هو اللقماني يحيد هو وحدين ياد بنية ويلكي بيو لا تشريك بالله الله الشريك يالي إن الشرك الشرك بل الله ظلمه وقردره ظلمك عظيمه وين البضان ووصيب الإنسان إنسانك وحن أطردانه إلهي بوالديه أي أن يخسرني أصنفه بوالديه لبدي سواري حملته ويقعد إنسانك أموه جديس ومن ذات ومن ضعف مدو صاحبة حالة أيضاها وهنجاسو على وهن من ضعف كليلا كرسى عري وفي سابه الإنسان كالناس كالجوين تيسى في عامين لبصن الجدوهد أيوها هذا أنيشكر لي وقلنا له إنسان كنواحا كنه أنيشكر لي, انيشكر لي أنيجا يقول شكري مدام أنك أبو ريحاب عم والوالديك اللي بقى دولينك شكري أعبره لما سمع إلي حاجة يقع المصير المقشب أعطي او اوامر تانكم امر يا انكم حسابي دون كو علال مري دونا انا بيع ابي يا ان اد غدت وين جهداك لربكم بشهيدكم ولا دالا على ان تشرك بي اني ان اد اشريك ييسو وين جهداك لرب يوالك هداك ولا دالا على ان تشرك بي اني ان اد اشريك ييسو ما شيء ليس لكم سنقوم سننبي ما غيم اقوم فلا تضعهما هكاية لدى دواري وصاحبهما كران والله في الدنيا الدنيا معروفا شيء وناجيسا ليحانا أصى مطفل واطبعا سبيلا منطف وددي سحناب أصر وعطي إلي حجيئا من الأنبياء وأطباعهم آه ثم إلي حجيئا مرجحكم نقطة مؤهداي وعنائن كحب المنى وحد صوصا ميدان فأربيكم وعنوا لنا بما وحين كنتم على هيدين تعملون هناك سمايدة يا أبو رأي أوليك يا إلهي إنها إن الخصلة السيئة فيما انتهت سمايدة ان تكون حديثة بثقارة الباطن من قدرك من قدرك من خردك وخردك اللي افا تقوم ايكون معتمقاص في صخرتين في جوف صخرتين ما حد او في سمواته اما سمواتك الملك من او في الارض اما دونك يدري ياتي ولا ما دونا بها خصل دي سيئ اهد الله, الله الله ما دونا الله الله لطيف وعمد وحيالها يرقق قرى خبير اي حنوغالقه يا ابني الويل كيبيا اقيمي سلاة سلاة دمور وامور دكتنا فرق بالمعروف الشيئ واناكيس اللي يقان وانها الراب عن المنكر ويحيشك اغلقه انكري واصبر كل صبر على ما اصابك ويحي فقوسه جاره واناكا عدفره اي حنان تأدريبه يدوه إن ذلك أرمك أسلص الشعب ومن الضعات الدعوين كهاء من أزم الأمور أرمك أكثر من هذه الأمور ولا تصعر خدك ممن كان هلا منها قلعين للناس التي تدرتونها وقلعين ولا تمشي أخوصهم في الأرض للك كوركيس مراحن ذلك كبير مدو صاحبها لا أعطي إن الله الله لا يحب مجع الله كل مختلف مجيس جميس جميس جميس فخور أفان بضان وقصد حيث في مشيك سحقك وقضد لاب وإلي وحسك بك من صوتك أوكك قيمك مدع إن أنكر الأسوات سوديالك مدعو حمان بضان لا سلط لا سلط الحميري وداغيت قدكيسا الى هو الناس سبحانه وتعالى قوله شيخا يا بردار مد النحفي قد ما اللخمار الحكيم إنna ha damir kal meola bitloiya inna ha inna xas la tesay e wa da uba hin u الخصلة السيئة er demmbi Alxas la exdi e dembi in lere dambi at samado. Iya maana laaro damir la dairo ki leira maka soo kare da in gago la mutka oore يا قوما يوئرخيليو إنها إن الخصلة سيئة أرنتكم وحيرتها حط كأبي دها حط قوها حط فعلها حط ارتقق الصميديوي أو اسنيبر ولعكم وطول اركما إنها إن الخصلة سيئة أرنتكم أو أصميدو إن تقو حديها حط مثل قاله حبة مرقدك مرفا صوم من خربلين ديت كخردا كلي رحس كعاطي خردا كيريسو وانغير اوجدد وين اودودها قلوينك دوولينك دوولرياتك غبا غبا ايلي لي واركتا سيسنت وكيدي سيسنت وكسيري حبا في صخرة طقح بيريس اي في جو في صخرة إن طاسات طالها القصف او بدا صلاحا تلك دوله احد غير بي سيتا قبل دجيه يا سرير هوستي في صخره فيها او في سماوات عائل الريال كذه لو بالكم او في الارض عمرك اي اهاط بها الله والله ايمانا اخر الاكينا ما انت حسابته we obviously the weo iyo wax arkay lana arko rabbi we keenah wa sahabina kasa wudu bisanina maha wa mid e am khabiru wa oo baadinka ya ya bora ya ورحيب مركو امر الصلاه با فت واجبات وواجباتك تقوه ايلي يكون لك ما و مرضك فرض بالمعروف الشيء وراقي سلقه بدك وحد امرت ان يضاعك سميه خصوص اي ادعاء صص ونهار كره اي منكر وشك الغنك ان الى اله شريك يلان ان اله عاصيا ان خصوص شرفك انك كره حد انك قليله تكون صيره ما هم المؤمن أمريد أي أتباعي ورصيبه وحاوة أي مؤمنين إن أيضاك وناك فراك ما تنكعليا هداكنا لكن دادا وناك أمها داداكنا نكعلينا وعلى الله الله إنك كتابا قول الله اللغة الدباء فإن الله اللغة الدباء وأنا تلقاتي يا تطيوه يطيوه أمر فيه واسبر كن على ما أصابك وحبك سو جار وعلى الله وحبك سو جار كن وكوصوكا الادريقات والأمر بالمعروف وانه عن المنكر إن الله إن ذلك أريد أن إن ذلك من الضاعات المذكورة ضاعات كاس عن صوشي من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف وانه عن المنكر إن ذلك ضاعات كاس لصوشي من عزم الأمور أريد أن تقول هذا اي كبره هذه ومن اطلاق المستري على اسم المفعول وحو المستر على اطلاقه ازمياء وحنا لوله جيده من معزومات الامور ويت ارنها كوودا لا غويه معناه ارنها ولام كو ووت وادما غوردرتيا قاد ابو لهان او هداك قنعت صميمه بهدرت كتيدك يا كاسمري وغو ايه ووات وله حبا ارنها او سارات اناد اوكتو باكيناد ونا قوشيكتو فنانتو باكيناد كلي وانت طرفا الاكبر اذن قيرفين والوات ما حمصموا اويتي وي ايرى وحي سبحانه ولا تصهر هل خدك كانكارا للناس باكاوله باك مارك لا هبليدو معناه ابو بطياسيا قوط حققني سركه بلدها قلعي kimik ugu jira daraadis qortada ha qallayn dadka wax way wajahaga oo furfurfuran qos u qabil xad ha laydo dadka mutakabbirinta aqoortaqal u markay dadka la شَفْوَ وَرَقُ الْسَمَاءِ كَأَنَّهُ يُقَلَّيَ حَسَمِ وَلَوْ أَن طَلَقَ أَفَاكَ وَوَجُهُكَ إِلَيْهِ الْمُنْبَصِطُ حَتَّى نَفْسُ مُسْلِمٍ وَالْكَاءُ وَجْهُ فَسَقَ نَطْلَقُ لَنْ صَدَحَ حَاضَ إِنْ طَسْ وَرَقَ لِأَطْلِسُ عَلَى الْوَهْلَةِ قَفْ وَالْكَاءُ وَجْهُ فَرحَ صَقْفُ فُرَاعْنَا كَرَطَلَنْطُ وَإِيَّاكَ وَإِسْمَالِ الْإِذَاءِ وَرَجَعَ سَقَلَ عَلَى الْمَرَادِ أَنْ لكن بعض الله عليه وسلم وهن كذا قلت فانهم من المخيله نابغ الى يا مرضى انت وهوس بدقتك كلمه اه وكلمه الله ما كويري دا كيركي يستغار ولا تمشيها الصاغي في الارض دور كتركي يسه مارا كان جا ماراكي تيرو صاحب حاله كقولك صاوي دو هيس قرقلوي هيس تشتشوي حبدا ان قويه بابا خفير بين عيالو قصد ان يتصفو في حادثه الصوخه اه واحد قام سكباو توه باش يكون في نحن لحظنا نسعه إن الله الله لا يحب ومشأ الله كل مختال متفاجر تماماً معناها ماذا تسجل بلعيه ومشأه ماذا تسجل بيه وفي إلحام أمو تحدي في إلحام أمو تحدي فخور مختال كاسو فخور فان بنا فان كنا بدأت خو فانا هو افعلتيه وهو كم شنافي واستجرنت هي استقل لو انت يقام فوق السماء وهي ابو شريه مثله اف كفعا ساسا ساسا كفعل كان استبدل فعل كتوته كلمه اوتوته يفان فان كان استبدل متواضع المقام واغت بحيصه في مشرق صعد كذا مركز صايده مثل سكبه على الوادي سنه نيت لما اكبر وخو وين سيدي واخ قرغيريا ولا ططططط ما تي ما يلبي هكا اه ما يلبي هكا وخذ لا من صوتك دااي صوتي من بعد صوتك اقعد واحويك انت باهذ ولا انت حتسامع و هو يرفع حاجك من فسيري اي ولا ترفع صوتك في, في. أتكاد لا يدته في اقعد اكذب انت باهذ ولا انت كركي واحب هذا ككوي اقعد قر هو قاعد لا تتكلم ارفع صوتي و خذ ما تحتاجه لي هايسو كاليفي أو هايسكيب دون دوني عدتك إنات كور وقاته عدتك واحد قادة انتالوبهي معناها إبداع تلاحظ لهذا عدتك قاسي وكاك رأيي اسكيب دون رب عنا معايا رؤوني شهر بأكثر من الحاجة تاكالوفه تودي وهو ينقب كباهيي سإن كم طلعين عدتك كورو قادة واسكاليفي أو هايسكيب دون دوني سكرة داء. سكرة ما بقى صلى الله عليه وسلم؟ مارك عاده هذا؟ هذا الكساد عاده عن إيرباطنا عن حسين الله مقلع لكن مارك أي مره إنه وعديه حديثك صحيح مسلم كثير إذا خضغ إخمرت عيناه وعلى صوته واشتد قضبه ماركو ضدك وعديه حكي سكرقه آدي كيره كرقه إنه خود كيره إنه الروح وجذوتك يماك عرجس وادغناتي سي ضرب على وجهك كانه منذر جيش واحد مدحله وسود دوله يمتصعه كطع ودري بدي حاجه ان ما حنين مركا وكذلك ادنك ومركا لو باهدان Ega kunna seria nähda abdall lớp onksca. ez on عند annual, tskii, siit onwalkerajavad elab slaos isa, cual ontoks softat mille jaoksque. Nag how want sobbt need need neareesh of muitos! upe ese taean spiriti, sellest 기osid end jub you allwinadan. Lulation s Hammer çub 수id. koken ja et s etot mi allmin jaoksid end jub jubt liid ladeshe. هل سنعني أطلق فارق و أطلق سيجرات أطلق تشبيهها أو دنيه المشيب وحي تنصي إذا أطلق أن هي. آه. الله بحن أنه حرامي هذا سيجب تنصيبها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق أنه يريد أن نسيبه تشمله تشبيه شا. ليس لنا بسر الصوت سفاهم مسلمين ثم ملعب سفاهم أطلق أردتهم والذي جيدة مسلمين والذي وحلوشي فكافا مركا او كيس واين الا اوغلاي باهيدا حتتا قرايو قال تعالى الهو كبير النبي الله اي وحان ربا حق وخير المامن الحكيم نبي ما حد سارق اهايه ويقول المامن الحكيم يا بريه ويلك يبيو ان ها ان الخصلت سيئه ارين طغى انت يا برا يويركي بيو إنها إن الخصلة سيئة أرنتكم إن تطلق هذه الأحيات مثال حباتك من قدرك قوكرا من قدرك من قدرك من قدرك من قدرك وفتركم أي أحياتك في صغرتي في جون في صغرتي نحن نحن نحن نحن بأحياتك أو في السماوات أنا حتى ريالك أدعى أي أو في الأرض أنا أدعى أن أدعى أي أهدته يأتي والله ما نبهاء خسلا بس الله ألع إن الله الله لظيف ومتوحيها لها القرام يهبط خبير وحبق لا ننتقل يمكننا مثل حصاة نعم يا ابو رجل ويكبيو اقيم صلاه صلاه سلات به ومرضكه فرض بالمعروف شيء واد يسليقك ونهضتك كرار عن المنكر وهي شرك اللغه الكري واصبر صبر على ما اصابك وهي كسغار ان ذلك ارتا صو شيكي من ازم الأمور ارناها كوودا لغوي اي كم هذا او وجهك ولا تصهر حتلو ان خدك بدنك اذا مطنك اذا حقلو دا عين وهلخي للناصبك برتو ذول ليخي معناها ويتجا قبطك هكل ليخي 100 درجه ولا تمشي هالصحون في الارض دول كل تيسا مرحب ما مرحب كبير من صاحب حاله اطع ان الله عل لا يحب ما كل مختال مفاتير طابو تشجيعك انتس فخوري بقفان بدنا ضدك أفانا وقصدح بحيثه في ماشيك سعطك هذا وقضد الله من صوتك عطك هذا وحكم نبعه إن أنكر الأسوات صوديالك مك قوليك وأقبحها صوديالك مك قوليك لصوت الحميري وضميرك عطكيس قال تعالى إله الحيري ألا ترى بك من يساعة أرق ألا ترى ميادناً أرق ألا ترى ميادناً أرق أيها الناس الدباء أن الله الله سخر لكم إنه إليس سكيرا ما شيفي السماوات حراليان ككوسوغا وما شيفي الأرض لككوسوغا أو أسبقوا أنما يستيري عليكم كركين من عنه النحنوين كيسا ظاهرة حالة نحنوين كم موقتا وباطنة حالة نحن كم Taab onikui ta mönkaip ogev, Hea ne olimaempad marmängud iga tuli. In ultraiksa megev ise oniliyor völjutse Maラmik Ära teus oneras ei ole. Val hudja tuli Hea eeg potlai see see see see see see see seg see see. Ja valat tuli, kitab al ởis vastu eye Waira Allahu babkaas murmae merkkel buire e tanhehu sorra ah na dike en zarlahu alla so daji qaaru waxay reda balna tabi waxaan ra aynnaa na dinki wejdna aan hellmay ahi dika kokiisa haala aypusuga yihi a baana a bayalkee. qaada taala irawu xyiri a warukaan hasha bau وراو كان سيدنا هذين سيدنا اهاونا يدعوهم ابيال إلى ييرا الى حباب الصحير ادب فريه الى رولنا سبحانه وتعالى يقول بررجيا ادومدي سمعانك ونيي كو والدين يقو ادويبا ان لا كوري كيري او كميدين Harka iya barura ah iya dabairaha iyo buka muuraha iyo wbiyaralka iya badaha geeddaah iya qolaha, iya bususha lo soo die ku tuta is sodajiey xaqa la caddeeyey ni aanka aan ira u xiri, aramtara miyarnaan araq. ay Anna الله <سؤال> Allah saxan lagu inu inisa ki inin fududeey maahay fi sama waati heiyaalka kusurran ee wax weantarrradi dayyihi hadenki iya mainki darurihi ya roobki dabairihi kadoga iya pulayka waxa sama waata husurran ireheyuu inisaa keimi yaadnaam araarak. Iya wa maa shefin adde buka kusurura ee wii وهي النعم <سؤال> كأن لكوهي الكريم <سؤال> وأصبق إلهي إنو طبعي السلامي يضنع علىك عليكم كركيم نعمه أي أطمه وأصبغ إلهي وعندما يصيري عليكم كركين نعنهم نعنوين كيسر ظاهرة على أي طالب المد مقتر وضع من طالب المد قرصور نعن كإله يدوش على الصارة هو المغضية والقرصور يقع الصماء هو أهوه وليه ومن إرسال الرسول وإزال الكتب وإزاحة الشبه وحرجوه وين اضمرها الا قلنا اي وخصوش صابره كنتم سودا شبهه فيك السوريه حقا العديه ايمانيات الى هل كون صبر قامتا وامني mbwa Waqa hi wa qu Ali korkiina ni aanhunoullimkisan dhahiba ta alay tan middi muqata wabadina tan alayta middi qarson iimaanka kuwujire xda iya aafmaadka kuwa هو kan muqdakuwabana kuu qarson irahi واما الناس يطلبوا كميدا هاذا منغاوا يجدر عمر ما في الله في توحيد الله لا اله الا انت صبري من كاذبه اله العباده الله تاليهو مركل يقار بره مستهدا او ادوم ابي مخلوق يا رب ابو تقار كميدا بغير علم القلم الآن حال أكسو أيهم مرمى ولا هدى عنه الآن حال أكسو أيهم ولا كتاب الكتاب الآن حال أيهم مرمى كتاب الممير الحق عباية مركز أم مرمى أيه علم مهي لا تشروع علم يا الله هرم كما سمعنا وجيره هرم حقه او وحا وهيشغيا ان لا اله الا هو شريكه كيفما ما جرو كتاب راهي وشغيا ان لا اله الا هو شريكه طفست امرك الله اله هو شريكه كيفما هي هرم ما هي ايما هي وقصى الدرش يكونه ويلا قير مرك اللهم نهاه لا كواس <تسجيل> مرمية مرعك لسوتك اطبع وراء ما دينك انزل الله الله سوتك كل جيس عيبود احساس الله سوتك مارك الويرة اطلع واذا قيل الله لهؤلاء المجادرين كواس مرمية فيتو عندك مرمى مارك ليرا اطلع وراء ما دينك انزل الله الله سوتك الكتاب والسنة مارك ليرا <مشارك> <مشارك> الو وحي رهدا بالسكب داي ان الطبيع واضح ما مدينه وجنه ان هرميت عليه دينك تكوني سحال يكون سبيحي اباحنا ابيال انا وحينا وحان ابيا يا الىه الكتاب Wad Somali wa Somali Ahadla walaal annagu oo aan rabna diin koor ahil sunna ma madina ما واحد يدين هراء دين هراء الدين ده مننا ما هو عاوس دان يا سبحان الله الهنا باريه مركا واحد مو عاس وي واحد لك دغيا قف لريا ما يا نك ده وحسن wa hala kala takura ay dabaa ma marka diin hore iyo wa كما قال تعالى وهو يذكرها فخبر يخشى وهو يذكرها كما قال في يذكرت سال والسلام دينك نرجع انا غسوت جاي وحاكو طال انى طابتوا قبل نبي محمد عليه الصلاه لا اله الا انت يا رب اربعه بابا قال تعالى الى ويي اا وريي وولاكاسو غاري يسقاقحيا ووروكا شيطانو حدي شيطان هذا يذعو ابيالكم حق او لجسو غاري ابيالته والا كل شانقين ويي لكن هو شي يطالها ايجار الله تحاسيه لروان لقتاك سبحان الله سيده دخلت مع ابا لغا سوغار تلقا لغا سوغار ضقن كلي هو مين ما حيتين ان تشو واه An حي الله يري ماشي في السنوات اراديا كوكوسو قال يا واماشي في الارض بالققصو قال او اسقطوا ما يسري عليكم كركين من انهم انه ينكيس ظاهره حاله الدم مقط وعبعضه حاله الدم في قصو من ينك ومن الناصطه فيكمل هذا من قبل يجادل المرما في الله في توحيد الله اراه لكل يريد سكمرما بغير علم علم الان حالكم سكنها مرما ولا هدى لهم الان حاله يا ولا كتاب كتاب الان حالهم مرما كتابكم منير من الطريق عبيه وإذا الى الله مركه الكيره اطلبوا صراحه من دين كان الله الله سبحانه waxayira hega baliska meda ayammatar waxaan raa ahmma maa wihiin wejdna aanna ahi diinka korkiisa wadiiki wejdna ahahana a hindika korkiisa haare ku suuga yihi a baana abayaalke qaala taala i wiri e warrookanaana aya par uhu wihi ga وراو كان سيدنا سيدنا عبد اهاذا يدعوهم ابيال كمذويه الى حدا بالصحيح هذا هو ايها ومن يسلم وجهك وجهك يسغوا غنيا عملك سوبرح ترى الى, الى الله الله وحالنا الى وجهك يسغوا هو اصبر محسن عملك سوانا جنى فقط بسقى قف كسو وجهك مرت الوثقه كلسونيدا بطني وار الله الله حديثا يا هاتي عاتبت الامور ارمتها الى ترى او يرهب قفل بامال مرق ومن كفر قفل لطفك كفري ابا الفتح فلا يحزنك ما بقصوا يكون مرغغل كفروا غلديسا الينا حكينا مرجعهم وقد كووا وغو هميطانا بما وحي عملوا أي سميين إن الله الله عليهم الوامد وقالبنا بذات الصدور لما حالة أصاحبك نمطيقهم قالب ورحينينا قليلا إياه وفي الدنيا ثم نضرهم وعن أبن باتبرن إن أنهم مخصبين إلى حذاب أداب أداب, أداب كاسو غليظ إله وقموشه سبحانه دائقة بعد ذلك وعنالك إلهي لأبراحت رتوحين هي متعدرانك للرأس الله عليه وسلم قال تعالى إله الحميني ومن يصله قف الله قفك أهوغانية وكيف يسأل الله الله وكيف يسأل الله إله إهوغانية هل رجل هذا؟ أي أخلص له العمالة ومقادر لأمره وطمع الشرعة قفك عنالك إلهي لأبراحت إلهئ ان انك يسوء غان سنادا شق بصراحه عو ومن يصلق فكرهه غان يوجه وجهه الى الله الله او ان انك يساله انكريرا ومن يصلق الله الله والحال هو اصغ محسنه وحن الكوراجنه اي المحال رجع العمل كوراجنه في عمله bi tibaa'i maa Bihi amara wa tarki maa huwa zajj wa hawai 'amal walatit wahid tay wa huwa a allahi amray wa in wa sah wa muta'ati nabiyyi wa sallam إذا كان هذا الهي مكتب إليه لأخوة طريقه كل هذه السنة ومشاركه وعفجه فقد تستمسك تفكى صوحه وقام صديقه بالقروة المريكة المريكة الوثقاء كل سنة الضبناء معنى أنه لديه مياه بحرق أكدقى إن الله أكدقى حرق لهدوه يستقفك حرق الهي مكدقى واعتصم بحجل الله جميعه وإلى الله الله انتكاه أيين أعطي عاقبة الأمور أرمها حربتوه وهو الله يقول إنسان قبرة مادونا فإنجازي كل عامنه قفك ستوى عمل سميسك على المرينة ومن كفر هذه الحديثة القبرة بعد شركة دينا واحدة إلى وعيني سبحانه ومن كفر قفك كفريا فلا يحزوك يوسم تنمورك قريم كفره قارودي ديسا ما حالي إليه إلينا حقنا مرجعهم. اتقوا مرجئوا هذا مشروص لا ينيا هو الله الينا حد ما ومرجئهم بك لا بشدون وهذا انقاد اخرها بمانيا فمنبئهم واغواهم بما وجه امر اي سميه من خير او شر قال لك ابال مرنا ان الله اللهنا عليم وامن بالغلبن بذات الصدور الله بحاله او صحيفه ووجه الظروف أو إشراك وحي قلوبة الججري إما إخلاصها إياكا لييره إما إشراك إيا إلهي قدلت القرب وضعها إلهي أصدقنا على كعب المرنة الضواملة قال تعالى إلهي نمطعهم قلتها وعرحينينا قليلا قيا وأدويرينا تلك ثم نضرهم كانت بوحا قربية تلك لنهارك وقصبنا إلهي عذاب عذاب كيسو غليثي قلوين وتربوين وان المسلم فالله توفى وغانيه وشن وشنه الى الله الله ا اي اخلص حمله الى الله تفتح ان في الى ابراهترا والحال ابراهتره هو عصره نحصر عمل وناجنه قلنا بغا الله عليه وسلم فقط خمسقه تفك سوق قصرك بالعروه المرقت مريبتي الوثقى كالسوريد القطنية وأن لديك عسلين لك عضوه وإلى الله الله انتكى عاقبة الأمور الرماعة عربتوه وحاتي فيجازي كل عامه قفك استوى الشقيسك عبال المرنى ومن كفر قفك الكفرية فلا يحزونك يوسنكم رجالي كفره قالوا بيديس إلينا حكينا ومرجئهم دكا ما تتكوضوا هذا الهي فمنبئوهم وحنقققوها منهم كأبال مريننا بما عملوووه أي سمعيين من خير أو شر أو شرك إن الله الله عليم ومدققالبا بداية السدوري لا نحا لدأ الصحيب من إخلاص أو إشراك عن إله ومدققالبا سقعنا كأبال مرين نمطيقوهم الضمات القالوبية ومراحيننا قليلاً إيكوا الديباء ثم ضرهم وحن أرد بيتمجرين إلى عذاب عذاب عذاب, عذاب كوغليز قرواه قال تعالى له الخير ورئيس ألتهم نظر صبر وكوة سجالوا بيها داب ويديدوا منك ما خلق السماوات على اليالك والأرض على لا يقولون ما والله وحي إليه وليه الله أي خلقهم الله الله أي أبوري أي إليه قل بنغا صباح الحمد لله حمادانتس لله الله اصمناي على اظهاره وهاه اراه لوغه مخدينا الى تراه الى هيكونك ابور ما مع ملو ما عليه يجب أن يكون هناك تحقيق والعضاء يجب أن يكون أكثر لا يعلمون ما هو من له الحمد إذن هذا يقول لله الله كي يسوسنا ما شاهده السماوات إلى اليالك والأرض يقول لك إن الله الله هو الغني ومن الضرمات كالدقاء كيف قال النفتي سوء الحميد ومن المحضي ولا إن سألتهم والله لإن سألتهم مشركين تهداد ويديدوا نابقا صبرا منكما خلط أبوهي السماوات إريالك والأرض أبوك سؤال شهداد ويديدوا لا يقولوا نا وإليه نوليه الله خلقه الله الله ابو رعي ويقني ويقنيه قولوا الحق الحمد لله كامل لله الله سمار ان الله لنا الله ابو رعي ربك الله انت كرهت مخلوقه هل اعبده الحمد لله حق واحد على اظهاره ان الكريم اعطاه وظهر لنا محياه والرزو عليه فجلي وقوم في حقنا با أكثرهم بجميع لا يعلنون المؤغا أحمله الحمد محبا يأذكرهم مضمي يقامين لله أن كل يسوسون ناضي مع شيء في السماوات حيث يقصون والأرض يقصون ملكا وخلقا وعميدا لحن شاء الصغار الصغار أبورا الصغار أمامورا إن الله الله هو المني وامد ديكتون إن مخلوق وامد ديكتون فكذا يقول النفتي سوء لبا الحميد وانا مثل المحضيوه والله لا يساعدهم قالها جدوا يديروا منكما خلق أبورك السماوات عيالك والأرض أبورك لا يقولون قالوا إليهم الله أي خلقهم الله الله أبورك قلنا بك سبحانه الحمد مهد من ينتيس لله الله أسوناك بل أكثرهم ذلك انتوذ برنا لا يعلمون من من له الحمد أحكم هذا أسوناك لله الذي أسوناك ما شايت السماوات عيالك كسوغا والأرض أبورك وحاكوص إن الله الله هو القليل ومتك فيعطان الحميد والمهدي ولو أن من الذي في, في الأرض قلتك من شجرة جيدة حالة و الله أقول قلتك قلتك أقلام قلم يروح يغطر حضيء هذا والبحر بدنا يمده أكسو سياده من بعده من بعد نفاده مرقوا ما ذا قوال سمعت ابحر ما نفيدت مر ما ماث كريمه قرا اله كلمه إن الله الله عزيز وعد غالب حكيم وحكمت ضرب ما خلقكم اذن كل من ابردينا ماهن ولا ضعفكم لين سبحتمنا ماهن الا كما نفس واحده الا كما خلق نفس واحده خال ما فابوريد داكرا امهنه يا و باس سيرو بينتيل الله الله سميع ومتقبل بصر وقاركت بضر غير انه شيغ انما دي سيق وينن كيس غير انه شيغ سبحان و خ عبدك جيت كيعل حفي قري واخ لو قره لا تغبو بضعه تضبط بدارو كروو سو دارو او لا تغو ان قاس كي أقول رو... إلهي علمي بسه إلهي علمي سأل رجدا لا مضغوفة الصراع إلا إلهي نحلق الكلمات الدالة على عظمته وصفاته كلمات كتصة إلهي على النبي سيصفاتي حفظ كتاسف بغي كلمات كإلهي موينك سيصفات الحلقر أقول إلهي تطرد البضاء يبدو موانا مالحا ينجده نواجد شبه لها ينقل ما أمتو أيضا ما يدخل ايضا ودا قوله فظربت ضبابات هي لور وجهه ذو امم كرتو بن لا ضميو ليرهو سفاض عليه يا علامه على كلمه كتلماما هلا القراء فظربت ضبابات هي بط على اسكوب حديقه لا تغو غيدو انا كاري وحلو قرو لا تغو لما دمايت معنى وريت لما دمايت معنى ما انت معلومه دي هديره حلقه وريدت ما دمري وامعلومات الى العلم لو اغلل واحد مقدر كائن مقدري ان وريد حين كلي هديره حلقه ما هي الطريقه قال تعالى الى وحي ولو ان من الذي تماض في الارض نور فبصوا مع ضي جيد حال اويه أقلام كريم يالها بما والبحر بضعه يمتو سوكر ديو سو سياديو من بعده من بعد نفاده مركو دماده تقال صنعته ابو هند طب باب ما نفيده مطاماته كلمه لهي كنث اللي هذا بره دي إن الله الله عزيز ومغالبه حكيم حكمه مباره ما خلقكم اذن كن لين ابورسين لين ابورا ماها ولا بعثكم لين صبحن تليصبحن على ماها الا كن نفس واحده الا كن خلقه نفس واحده وبعثها هل مث وابورست اي لا صبحن تليصبحن اذن يقول كانتي ابورس عن الابورا اي صبحن تليصبحن او حي لم تف إيا الصابحين تلا صابحين معايا إلي وحدا إلهي مركو الضارة وأليه كن إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيقوم حتى الإلم مركب اللي يقول عليه أمبانا تأكيد يا تقراغ أمبانا مخلوطة ودنها الدور ربعين حلمت صابحاً كن أليه فيقوم هل يتصابحين مركب مخلوطة لن العبره إلا صابحيه إيا حلمت الله إلا صابحيه وسهوله أسأل وحكو قال تعالى له الحر إن الله الله سميع ومطبق البضاء لأقوال إذابه بصير ومطبق البضاء بأثاله قال تعالى له الحر وَيُوَأَنَّ مَا الَّذِي شَيْهِ فِي الْأَرْضِ رُوكَ وَكُسُّ الْنَعْضَيِّ مِنْ شَيْنَةٍ دِيَدْ حَالَأُوْيَهِي أَقْلَامُ قَلِيَا الْحَدَّاءِ الْمَقْضَانِ والضعر بدلا يمده سكر يو سو سياده من بعد من بعد نفاده مركعه دماغه قطهانه دماغه كده سبعة قبل قرم تضربه سو سياده ما نفيد دماعي صدماته كلمات الله إلهي كلموريكي سهد الله على عظمتي وصفاتي ما تماما بين الله الله عزيز وانتقالبه وحر دون له ذالك حكيم وعن حكمه طبك ما قال <سؤال> لكم اذا كنتم اب اريد ان معهن ولا ضعفكم اذا كنتم سوبحنتن معهن الا نفس واحده الا خلق نفس واحده هل نفل اب اريد له كره ماهن يا وابف سوبحنتيده الله الله سميع ولا بصير او ارتق Allahus s-sala, allame s-sala, allame s